له مساء الخير كنيسة الام دولاجي ايوة مساء الخير محضرتك متجل لنشطة الاخبار الابطية ايوة ده من كنيسة هنا أب... مساء الخير قد سابونا لا معاك خادم من كنيسة العذرة طيب يا اخونا العزيز احنا قلقانين عليكم جدا ومش عارفين ايه اللي حصل في اسنا النهاردة لا صدقني هو هجموا علينا خضونا بالحجار وحربوا الصورة يعني خربوا شوي احكي لي الله يخليك ايه اللي حصل ما هو اللي حصل احنا كنا في التزلحة جوا فبس فجاءوا عزيني يخشوا جوه وكده ليه؟ يخشوا الكنيسة يخشوا علينا يعني جوه والسبب ايه طيب؟ السبب ان هو هنا حصل موقفين كده اي واحد مسيحي واحد دخل قند وتاخد منه الموبايل وكده اي فالمهم انترقت وما رجعتش تاني اي بس من الجماعة اللي هم انتشدين وبقهم دولا منقبات اه اي راح جامسك واحدة تاني وضربها اي بس اخدوهم في النيابة ممم. و ااااا و بس لك عمل طيجا كده. راحوا المسلمين طلوا عليكم انتم. اا بدل ما يخشو على المحكاة ما عندنا هنا. ايو. كسر الدنيا. ك... ال... الكنيسة صابت? اا صاب الباب طبعا وها كلها كله جرجوب والزلط. و... ضربوكوا بالطوب والزلط. اا بقول لكم الدنيا ضلم وغطعوا الكهرباء. طيب ك... كم كنيسة تكسارت يا اخونا العزيز? <تصفيق> لا هو هنا العضرة بس اللي هم هاجموا عليها. هاجموا على العضرة بس. طيب وال... والمحلات? <تصفيق> لأ المحلات بقى ده محله هو صاحبنا وقل شارع راعي كله يعني الشارع كله اه كم واحد اشترك في الهجوم لا كتير يعني مثلا خمسين الف الفين. لا لا هم بتاع اه او خمسمية زي كم ما بين الف طبعا انت كنت جوا مش شايفين الطوب نازل عليك انا طلعنا الجنة الدنيا ضلمة وضرب نار وكده يعني ضرب نار اه مين اللي بدرب نار معارفينش بقول لك ماها الدنيا الزحمة اه, آه. الحكومة دخلت في ايه قوات امن دلوقتي? اه هي جات ومشت. ما عملوش حاجة هيعملو. هي طب والناس اللي اللي بيضربوا طوب مشوا اللي لسه ما بيضيين. اه ما هدل اخوة اقول لك الفار لما بيلاقي القطة بيرمع. بعد ما تمشي القطة هيرجع تاني. اه يعني هما مشوا لما شافوا الحكومة. الحكومة آه. مشت فانتو متوقعين. من هنا ومن هنا. اه. اه. يعني انتو متوقعين ظهورهم تاني. اه متوقعين ظهورهم تاني طب. طب في كم واحد في ال احنا دلوك جاعدين بره خدام الكنيسة بس لهم جاعدين بره على الباب حرصين طبعا انتوا قاعدين على الباب حراسة للباب, وش حراسة للباب شعب الكنيسة مش موجود بعد الكنيسة مش جاعدين طبعا طيب في, ح... في حد معاكو في حراسة على الكنيسة دلوقتي هو يصدقني فيه اتنين عساكر بره اتنين عساكر اه ايه طيب, طيب يا اخونا العزيز في حد قدر يصور الحكاية ديت احنا لسه هنصور ايياكم متحنض في الكنيسه ولا اي حاجه يعني هنجيب له فيديو وكاميرا وكده هيصور يا ريت الله يخليك لان الصور دي محتاجينها ضروري قلت الاصابات كانت في قلت كانت في الباب لا صدقني خسروها خالص بصراحه منظر الكنيسه بره او بره اندخل لك صحراء يعني كسروا الباب والسور اه اه لكن الكنيسه من جوه لا ما لحقناها واطللنا بالمركز وكده ايوه اه طب يا اخونا العزيز انا هتصل بك كل شوية علشان نشوف لو في حد جي تاني وايه تطورات الاحداث خليك جنب التليفون شكرا لك ربنا معاكم مع السلام